والنجم إ ل ى هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إ ن هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى د و مره فاستوى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 إ ن هي إ ل ا أ س م ا ء س م ي ت م ه ا س م ي ت م ه ا انتم واباؤكم ما أ ن ز ل الله بها من سلطان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 وكم ََْ من ِْ ملك ٍََ في ِ السماوات َََِّ لا َ تغني ُْ شفاعتهم َََُُْ شيئا ََْ الا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إ َّ من ِْ بعد َِْ ان ي َ أ ْ د َ ن َ الله َُّ لمن َِ يشاء ََ ويرضى َََْ إِنَّ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 ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما, بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا الامم